حصريا, حصريا على مفاز يا أرض خير إليك السعد قد جاكي من كل جمال وذاك الحسن مسراكي هذه تغارد أسحر لها ألك في الخير باتت أدام الله مسعاكي يا أرض خير إلي السعد قد جاكي من كل جمال وذاك الحسن مسراكي هدي تغارد أسحر لها أدقون في الخير باتت أدام الله مسعاكي اليوم يوم زفاف فيم بات يرقبه من سار مع بالحسن يلقاكي قد اشرقت روحي البيضاء وبتهجات مما أتيت ولحن الحب أرواكي فلتصعدي في سماء الخير وانطلقي وليبلغ القمة الشماء مرماكي من قلبي يا رحدي فلست أخذكه إلا لأبعث بعد القول من داكيا روحيا ر ونبض القول في وما لله أنت وما بالخير أحلاك هذه التحية إليك الآن قد برزت تهوى رؤاك وعين الله ترعا